هذا الإذنان روح القدس الله الواحد أمين كل سنة صيدونا يا حباي في الكليسة في الأيام دية بتحتفل بصوم الأباء الرسل وحلو إنه في فترة صوم الرسل نتأمن في حياة أباءنا الرسل وأبتر تسمي فترة فينا حياه الاباء الرسل والكنيسه الاولى هو سفر اعمال رسل فعشان كده حلو في الرسل ان احنا نتامل كتير ونقرا كتير في سفر اعمال رسل ان كنا بنسمي نفسينا كنيسه رسوليه فزي ما قال بولس الرسول كنيسه مبنيه على اساس الرسل يعني ايه مبنيه على اساس الرسل يعني بتسلك كما ثلاث اباءنا الرسل فنعمله ربنا هتأمل في حياة معلمنا الكذيب بولس الرسول انما هتأمل فيها من خلال البيوت اللي معلمنا بولس الرسول اقام فيها شف اعمال الرسل ذكر ان معلمنا بولس الرسول دخل معاشر بيوت فاحنا هنقض عند اول ثلاث بيوت وحنشوف بهعمة المسيح الدروس الروحية اللي احنا ممكن نطلع بيها من البيوت دي اللي دخل وارقام فيها معلمنا بولس الرسول اي بيت دخلوا معلمنا بولس الرسول سمعنا عنه في سفر الاعمال هو بيت يهوذا بيت يهوذا حسين بيت يهوذا اول ما سمعنا عن بولس الرسول يا اخواتي في سفر الاعمال سمعنا عن شاب يسمى شاول الطرسوسي يضطهد المسيحيين هو نفسه قال عن نفسه كده أنا الذي كنت أضطهد كنيسة الله بإفراق وأثثت إنسان كان كل جهده إزاي يضطهد المسيحيين لدرجه أنه عند رجل القديم السفانوس الشهود خلعوا سيادهم ووضعوها تحت رجلين شاب يقال له شاول وكان شاول راضيا بقفله يعني اول انسان مسيحي استشفز في الكنيسة كان على ايد شاول خصوصي ما اكتفاش معلمنا قولة الرسول بكده انما هو قال عن نفسه وقيل عنه في سفر الاعمال كان شاول يصطو على الكنيس كان يصط مع فرقة كده من الجنود ويهتم على المسيحيين يجر الجال ونساء ويسلمهم للسجن وصل الأمر ان كل المسيحيين اللي في خربوا هربوا بخاف سابوا اورشليم ومشر خوف من شاور فلما شاور بصوا في اورشليم في مسيحيين فبدا يدور راحوا فين عارف انه راحوا في مشر لانها كانت قريبه من اورشليم فرح واخد رسائل من رؤساء الكهنه عشان يروح دمشق يقفز على المسيحيين ويجيبهم اورشليم يتحس يعني ما استفاش ان هو خلص عن متحين اللي لا دور عليهم هربوا فين وراح يجيبهم من هناك وهو رايح لاورشليم وقبل أبواب المدينه وفي عزه الظفر اطرد حوله نور من السماء طبعا علشان نور يظهر في, في, في الظفر نور أقوى من نور الشمس وفينا صوت له شاول شاول لماذا تضطحضني قال له مان انت يا تيت انت ميه قال له انا يسوع الذي انت تضطحض صعب عليك ان ترقص مناسب فشاول صعب. لدرجه ان هو من على بتاعه دكاعه وبأماني في الارض وبيقول له ماذا تريد يا ربي ان اتعب فاهمي المسيح كن ادخل الى المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل تصور بقى معي المنظر شاول ام من الارض وقال عمه سفر الاعمال وهو مفتوح العينين ولا يبصر عند فتحه لكن مش شايف فاقتدوه بيده وادخلوه دمشق شوف المنظر بقى شاول المتجفر العاشي الجبار اللي جاي معاه رسائل من رأتها الكهنة بحص السلطان وركض على الحيطان باستخار ب... وبعد وبزهر شاول دوت يبقى مفتح العينين ولا يسطر ويمد ديه ويبتمد من يخوصه منظر صعب منظر صعب منظر صعب ان شاول اللي قال عن نفسه انه من جهة تدينه فربيتي ابن فربيتي كان متدين جدا فعنسا بزيارة ياهو بيزي قال عن نفسه بحسب مذهب عبادتنا الأضيب عشت في ريسية الفريسية دي دقى قوي في أحكام النموذ ده مش كده بك يقول عن نفسه انه من فيه تلفر الذي في الناموس دي لنوم مطور ازده وابتاع شاور يقولك مفيش واحد يطلع لي غلطة من جهة احسان النمو انا من جهة النمو الإنسان ده في لدهم شاور اللي تعلم النموز تحت ربين جما ما يلاقيينه كان غما لاقيين ده اعظم معلم النموز في ذلك العصر يعني اي شاب في في عصر اللي عاش في شاور كانت اقصى امنية ليه ان انا بحق زي شاك اي واحد يتمنى كده كان متدين كان حاصل على شهادة له هي كتيرة انسان مهروف وله حزوة ومكانة عند رؤساء الكهنة تصور انه الانسان دوت يطل به الامر انه ايه مكسوح العينين ولا يصفر ومدد ايده ملتمس من يقوله سقولني ايه دي يقولك هذه الخطيئة هي دي الخطيئة الخطيئة يا حسائي سعني عين الانسان الخطيه الانسان يتمسك بالباطل ويظن انه حق بل يقاتل من اجله ويقاتل كل من يقاوم رايه ظاننا انه على حق كده المسيح انسى الخطيه فجاء ساعه يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خطه الله فطور الانسان يقتل يقتل ولكن دعنا نمشي مرتين الإنسان يتمتك بالباطل وكأنه الحق الإنسان يرى الظلام نور والنور ظلام إيه ده؟ الفطير. عايز تشوف صورة الخطيئة فعلا إزاي تعني عين الإنسان أقول لك بط الواحد زي شنشون لما ترجع لكسر القضاء وتشوف حياة شنشون إنسان من جهة القوة الجسدية حاجة لا يمكن استعطاها وقت لما يقال عن الشمشون انه في وقت من الاوقات متى 30 ابن اوي ابن اوي ده نوع من التعالب التغيرات ومعروفة بسرعتها الشديدة سلطمية متأثر من الشرابين لما شاب يجري ورا سلطمية تعلق اشان ينتبه ويربط يرهم وطمع ويولع في ويربيهم وسط كل الفلسطينيين وولح كل الفلسطينيين كلها ايه هو ايه سرعة دي ايه رايك فيشاول لما يمسك فتح مار يقتل بيه ألف رجل ايه رايك فيشاول لما يحصروه جوه مدينه غزه وياخد ابواب المدينه ويطلع بيها الجبل ايه الضباب ده ايه الاوليه حتى يمكن احسن الصور طب وصف المنظر شاول متاسس لمنظر شمشون بعد ما اخطا وقع في الخطيه وفقعوله كايبينه بحفلة كده عشان يظهروا منه وايه وصابي يقتاده ماشي بشيء بحاجة وعين يضحضه من يديه ايه ده؟ هو ده شمشون القطار الخطيئة كده الخطيئة كده فده كان حال شاوي شاوي الثان بيطهد الكليسة وبيظن انه يقدم في لله. الله بيطهد الكليسة وبيظن هي دي الغيرة على الدين بتاعه هو تاهد كده المهم ان قاد شاول لغاية ادخلوه ببيت راجل اسمه يهوزا ويهوزا ده كان ساكن في شارع بطاق يضع المستقيم الشارع ده في بيت يهوزا اسمه المستقيم وده السرس الاولاني اللي نطلع بيه من البيت الاولاني اللي دخله بولس الرسول بيت يهوذا ده اللي حيدخله معلمنا بولس الرسول وهو اعمى ملتمس من يفهوده دا كان اسمه يهوذا في ذوقه يده المستقيم تقول يعني ايه معناها اقول لك اسال نفسك هل تعاملاتك مع الناس تتم بالاستقامه في واحد لما تتعامل معاه شخص كان دكتور في صحته التعامل معاه كان مستقيم تمام واضح تمام فريق في ازاي ثاني لما تتعامل معاه تجد انسان موثوق يلفك ويزور في الكلام ويجد الكلام غير معناه وتتقاله سؤال بقى هو بيقصه السؤال تاني ويقاله سؤال بطيس انت انت تتوب عليه بطيسة وهو نقم اخراج من وراء السؤال انسان قطعه ملتوي كل معاملاته تتكن بالامسوات لا انسان يذكر في زباط وضع المشتقين لا انسان يذكر في زباط وضع الملتوي انسان ماترتاحش للتعامل معاه تاخد منه الكلمه تفكر فيها ألف مره لانها تحمل ألف معنى وتبقى تفكر يا ترى هو يقصد ايه يقصد ايه مصدر مش مستقيم عايز تشوف صوره للمنظر دوت اقولك بصه الصوره الحنانيه والكثيره في سفر الاعمال حنانيا والسفيرة يبضع عليهم ان الناس يسكنوا في زقاق يضعوا المستفيل قصت مصدر كده حنانيا والسفيرة بخلين مباعي لحصلوا جايبين الفلوس ايه ده حنانيا جاء لحصلوا جايبين الفلوس لبص يقرس يقول له يا حنانيا ادي هذا المقدار ده هكما الحص قال له نعم بهذا المقدار منظر ان كان تعرضنا ان كان انما كان في داخله التواء ومقر اتفق عليه بينه بالمراجع فالمنظر البراني لما تشوف حماميه داخل كده كنيسة ايه ده راجل ده حفله بس فلوس النهارده عند بكره الرسول بحسب المنظر البراني الناس تقول ان ده انسان مستقيم يعني ممكن الناس من بره تنخدع فيه انما زي ما قال ربنا التمويل قبل التمويل الانسان ينظر الى العينين اما الرب فينظر لايه بس انا ربس القلب ممكن ابدو في تعاملاتي امام الناس ان انا انسان مستقيم انما اسيبك من حكم الناس هل في حكم الله انت انسان مستقيم في تعاملاتك في كلامك انا عايز اقول مستقيم مش بس في تصرفاته الخارجيه لكن في اعماقه الداخليه انا زي ما لك انا ممكن اكون في نظر الناس مستقيم جدا انما القلب يضمر الشر في قطه يعني حقيقي يعني في واحد اوي كان في قريه وكادا دي تمشيها واحدة ستة غلبانة وجيه وقت الوضع نبتحها فضعت الدكتور عشان يجي يولدني والدكتور عارف ان الستة دي غلبانة ويعني مش هتجي فلوس فلما دعتت له فانا اتقال لها معلشه النهاردة يوم الرب وانا علاجه مبارك الكنيس فمقدرش اجيش تغل العرض وراح رايح الكنيس دعت الدكتور تاني في نفس القرية والدكتور الثاني اعلن انها امرأة فقيرة وانا مش هتجي حاجة وراح عشان يولد الست. الناس في تقول تقولك يا شايف الدكتور التاعي سايب عياته وسايد شغله وجاني صلب. مش الثاني اللي حتى يوم الصلاة رايح يولد الست. بحسب المنظر البراني يبدو الأول إنه إنسان مستقيم ويبدو الثاني إن إنسان منتوجي قلت ذا المنظر مبارا لكن ربنا اللي أعلمت تختار أخطار الظلام قال لك لا قالك انا ممتشش في المنظر البراني انا اعرف اعماق الانسان فلا هل انت مستقيم مش بس سلوكة في سلوكك الخارجية لكن أعماق في اعماقك الداخلية هل تستثن بالاستقامة بل تستثن بالاتوان لان انا عايز اقول الاستقامة مش بس في التعامل ومش بس في الاعماق بل ايضا الاستقامة في الكلام يقول من الامثال المتكلم بالمستقيمات يحب الانسان اللي بيتكلم كلام مستقيم كلام دغري ناس بتحبه ناس بتحب للتعامل معاه انسان واضح في كلامه صريح في يقصد الكلمه بمعناها ما بيحورش معاني الكلام الكتاب الكتاب المقدس صور تعلمنا ازاي التكلم بالاستقامه في سفر التكوين الاول كان دوود تنهاربان من شاول وراح مدينة اسمها مدينة نوب وكان في عبد من عبيد شاول هناك اسمه دواهي الأدير دوود راح كذب على أحمالك رئيس الجهنة قالوا ان انا في مهمة فرية ومعايش أسر ومعايش سلاح فأحمالك وصل في كلام ده ومعايش يقول لي يجذب فراح نتديله أدير ونتديله كتير فدواهي الأدير شاف المنطق فراح رايح نشاوج قال له وحتى الكهنة مطممرين ضدك قال له في اين قال له داود راح لأخي مالك واخي مالك إداله أكل ومركب صلاله وإداله السيف تبقى الدواغ الأدونة كما انت عمس باولك أنا ما تنشر إداله اكل ولا ما تدعوش إداله سيف ولا ما تدعوش يبدو دواغ إنه بالمستقيمات، بالمشباقنات كلما قال نصف الكلام ما قلش انه داود كذب على رئيس الكهنة وقاله ان انا طالع في مهمة كرية و... ده هو قد نصف الكلام نص الكلام هو لو يغتد فيه يعني ممكن دوائل الادوني يحلف لك ان انا ما قلتش يا انا بنشوف انت عملات كثرة يقولك انت قلت لا انا قلتش تبدأني ما قلت واحلف لك ان انا ما قلتش صح انت ما قلتش لكن انت ذا اللي يقوش اه بحسب الظاهر تب ان انت انسان تتكلم بالمستقيمات لكنك لا بو من الله ليه؟ انت مقلتش فوقك لكن انت اللي ورا الموضوع فحباي يعني احكام ربنا غير احكام الناس فبقولك راجع نفسك انا راجع نفسك فاكن فين؟ فاكن فين؟ هل فاكن في زقاق يدعى المستقيم؟ هل تعاملاتك هل اعماقك هل, هل كلماتك تتسم بالاستقامه ولا بالالتواء فدرس الاولان اللي نتعلمه من بيت يهوذا هو السلوك بالاستقامه شغله عدو الخير يا حباي انه يسد السبل المستقيمه امام الانسان طريق الشيطان كده مش عايزك تسلوك في طريق مستقيم عايزك تسلوك في طريق ملتوك بناخد اليوم انتو بصفر الثراء تبا شوية فالتسيحة تبقى الزبورة بصفر الثراء بتوسط الظل اللي اتعرض للاسرائيليين ايام ايامين عامين فالاعداء قالوا ايه اسرائيل قال عادروا السبل صاروا في مسالة معوجة شغرة العدو ايه اذنو خلق اسرائيل ما يمشوش في صرق المستوية فالله ما يمشو في صرق المعوجة وشغرة عدو الكيكت يطد امامك الطريق المستقيم عشان تسلك في الطريق المعوج. تيجي اسمه السنة تيجي اسمه وتسلط يقولك لا تقوله السنة سمع طريح لان لان جفه دوش ويزين لك في الطريق المعوج. وانت تعتقد ان الطريق ده ممكن يوصلك للنجاة فقول لك ايه ان الناس ربنا تقع على رأيي الكديس يحن المحمدان لما بدأ القراضة تقول يقول الناس ايه قوموا سمله مستقيما لا يمكن ربنا يأكل الانسان إلا في الطريق المستقيم ثم الإنسان ثالث في طريق ملتوي يستحيل يتقابل مع ربنا يستحيل ربنا يسند الإنسان ده يستحيل أفضل الطريق مع ربنا طريق مستقيم فلو أنت بتسلك في طريق مستقيم فيتقابل مع ربنا تقول لله هنا أنا كل طرقي مستقيمة أرد عليك بكلمة الإنجيل كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه انت بنظر متك لا أنا أتكلم بالاستقام سقول له ما لئيه المقياد هقول لك المقياد مش حكمك انت لأنه قرميها نبي قال قلب الإنسان مجيز أي واحد يطرف في طريق متوي لك لا أنا ما ما القرص بايت سقول له ما لئيه المقياد قولك المقياد هو كلمة الإنجيل كلمة الإنجيل علشان كده قالك سف الأمثال على ذئنك لا تعتمد لأن كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه. عشان كده لما نصلي في أشيه الأداء أبونا الضفرة والأثقفة والسهنة نقول ايه مفصلة كلمة الحق في نقول بنقول ربي ادي أبونا الضفرة والأثقفة والسهنة ان يفصلوا كلمة الحق في الإنجيل باستقامة الضعراء الآن سهلية فمهل يقوم تبثيرك للكتاب المقدس في استقامة خطوط المحراث اللي من يشوف واحد يشوفه محراث في الأعراضي الزراعية خط المحراث دايه يمشي يحط هدف كدق جمعين ويصدر في المحراث ويطلع خط مستقيم فأقول لك ممكن إنسان يفكر الكتاب المقدس بطريقة ملتوية تتناسب مع أغراضه يعني دايه ماشي الطريق ملتوي قول لك الصراحه انت قال كده ما حصل كده في الانجيل اقول لك انت بتحصل كلمه الانجيل مش في استقامه لكن بثوان عشان يتناسب مع الاسواء الشهدي والاستواء أعماقي والاستواء كلماتي الكتاب الاولاني اللي نطلع بيه من بيت يهوذا هو طب في بالاستقامه فبدا الثاني في بيت يهوذا اول بيت يدخله معلمنا بولس الرسول الفتره الثانيه ان لما وصل الحمانيه لبيت يهوذا اول ما اتهدل الرسول كان ايه قال عنه الاندير هوذا يصلي اول لقاء ليلا معبول الرسول بعد معموديه يعني بعد قبوله للامان بالمسيح وخضوعه لكلمه ربنا مش سمعناش طبعا كان بولس يعمل ايه هو يصلي اول منظر يشوفه بولس الرسول هو اشي صلص دوت دول منهج بولس الرسول طوال حياته الصلاة وعلمها بولس الرسول يقول لا تهتم بشيء لا حفل ولا شرب ولا مستقبل ولا بيت ولا ناس وما ليه بولس قال في كل شيء في الصلاه والدعاء مع الشكر في صلصه بلد الله تقول ان اول لقاء لذا مع الله اذا يصلي عاش بوله الرسول وبنهجه الصلاه يقول ان بوله الرسول مصلي بكل صلاه وصوره قول ايه قول ايه جزء من القداس صلاه جزء من المدنيه صلاه جزء من القداس صلاه جزء من الترتيله صلاه جزء بكل صلاه يبقى افضل امر الصلي بكل جميع انواع الصلوات تصلي مموظف يقول في رسالة رقية موظفين على الصلاة ساهرين فيها بشكر جا من جهة الصلاة طب من جهة مكان الصلاة لقينا قولت الرسول في كل مكان بيصلي في مدينة سور يقول عنه تفضل اعمال انه قولت جسى على رفقته بدوار الشاطئ وصلينا قلنا جميع البحر هنسمع عنه في فليبي في السجن في الليل هو وسيله يصليان ويسبحان الله حنسمع عنه انه قبل محاكمه اغريباس اتوقف بولس قدام اغربات عشان مش فبولس قعد يشهد المسيح قدام اغربات الملك فاغريباس بيبص بولس بقالين تقنعني ان اصير مسيحيا انت, انت شكلك كده الحاكم انا مره ومسيحي اسمع بولس الرسول يقول له ايه كنت اصلي الى الله إنه بقديد وبكثير ليس أنت فقط بل جميع الذين يسمعونني يصيرون كما أنا ما كان هذا القيوس؟ ياه يعني بولس الرسول ليت المحكمة بكرة هيتحكم وتنعزل به. طول الليل إلّى شغلة يا بولس طاود تفكر حدث عن نفسك زاي ترد سؤالك؟ ده أنا كنت طول الليل قاعد اصلي ان بكرة لما قدام اغريبات الملك ربنا يجيني كلمة انت اغريباش كل اللي حيزترعه يقبل الايمان بالمسيح هو مش هاد يصلي تصلي من اجل قبول الاخرين لكلمة الايمان طب اقول لك اول ما تخلنا يهوذا في يهوزا لقينا بولت ايه هوذا يصلي طب أسألنا. البيت عندك لو بينالك كده مرة فاكأة البيت هملاقيك هوازة تصلي ولا حلاقي هوازة صوت رضع صوت بفضع صوت حتة الفاظ لا طريق احنا بنتقل في ونقول له ربنا ايه بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت طلقة اين عنديها ربنا هاش يتنع حفاء بيوت صلاة سكان بيوتنا بيوت صلاة ده ما هحكينا في عن البيت الثاني اللي هيدخلوا معلمنا بولس الرسول ليش واحدة ستة مها ليديا ليديا انسانه غنيه والتجاره بتاعتها بتعيشها تجارة الارجوان ال ال ال اللي بيدهمه بيه الحريق صدغة بتاع الحريق تطور معي امرأة غنية لكن يقول عنها سفر الاعمال انه كل يوم سبت كانت تخرج الى خارج المدينة عند النهر في صلح تجيبين وقت للصلاح يا رجل دا انت انسانة جانية وحتى يوم السبت دا يوم الراحة بتاعك تقول لك يا ما هنا رحت السبت ثبت يعني كلمة ثبت يعني راح شاكده اليوم السابع تسمى يوم السبت لان اليوم انت اصطراح في الله فتبت يعني راح فليديا تقول لك انا يوم الراحة بتاعي مش في النوم رحت الحقيقية في الطلب انا بساحة المطالح ان كنت انا عندي تجاره فانا تجارتي الحقيقية مكسد الحقيقي هو الصلب فالنهار دولة الرسول تجاره عظيمة التقوى والقناعه تجارة عظيمة النهارده اسمع الحدث في الناس دنان صلي خسبونا مجهول اقول لك هذه امراه ورغم تجارتها الواسعة امرأة غنية انما عندها وقت للطبق تقول لي يوم الراحة ده بتاعتي اقول لك راحتك في الطبق راحتك في شنون ستاق سفر القضاء كنت بقلوهم عن قاضي اسمه عسني عيش يقول سفر القضاء ان عسني عيش حارب وانتصر واستراحة في الارض ارجعين سلم كلهم الارض دي للجسد لان الجسد من تراب الارض رقم اربعين ده رقم كامل يعني كمال حياه الانسان على الارض عظني ايه لما حارب وانتصر بدا يتمتع براحه الجسد يعني راحه الجسد في جهاد الانسان راحه الجسد في الجهاد مش في النوم اكيد مثل بسيط انا ممكن ارجع اخر النهار تعبان جدا ممكن مش قادي رأى فطلق طب ايه حنام مش عده ح طب نام. من مرة حتى الواحد حط راسه للمخذ عشان ينام وهنا رأى لي لربنا قال له كوري يعيني بالأحلام ومس بتقول الواحد صوري يقول أحلام وقواديس ومزعاج انا مش بدور عن راحة جسد من اللي بتريح جسد انما الراحة الحقيقية انه صحة انا راجع فطلق لكن راحة في جهاز الروح راحة جسد اليوها في طلق طب الواحد يقصد على نفسه وقت يصلي يحط راسه على مخدة يسمع الكلمه اللذيذه نوم المشتغل صح لما الانسان يجاهز في حياته الروحيه روح حط راسك على مخدة ترتاح طب ما انك إنه انه ما فيش وقت للصلص لا انت مش شاهد اهميه الصلص ما تتكلمش من مشغوليات كتير لانه في ناس مشغولين اكتر منك وادي ليبيا مثال بس عندها وقت للصلص باللديس في, في ليبيا انها كانت تخرج خارج المدينة بدوار النهر عشان تطلق ليه؟ كانت في مكان فيه هدوء بايد عن الضخرة بعيد عن الزوشة ياريتنا يا حبائي نتعلم الدرس دو ياريتنا نعود نفسينا كل يوم نخرج خارج المدينة ليش عقول لك راح اطلع بره الكندرية لكن اخرج كارج الاهتمامات المشهوليات تبق تستقطع عنا كل الجن واقعد كل يوم راجع نفسك يا أحزائي فدقوني لم تتقدم حياتنا الروحية ما لم يكن لنا كل يوم قاعدة مع نفسي الواحد يحافظ نفسنا أنا عملت ايه وإيه صحه وإيه, وإيه غلط إيه كتبس وطيف ربنا و... و... وإيه مفتوض عمله وإيه مش مفروض اعمله لكن تكون الواحد تايد نفسه كده مش ممكن حيات الإنسان الرحية تتقدم ده بولس بولث الرسول بقولك ايه؟ بولس كان بيبطهد التنيسة ماشي ومقتنع مية في مية كانا صح لما دخل بولس ده يهوزة واقعد ثلاث ديان صائف لا يقدر ايش؟ بيعمل فيهم ايه؟ اقعد بولث ثلاث دياني رجع ماشي اين انا بحمله ده؟ كانا كنت فاكر ان انا ماشي صح لما كنت فاهم ان انا كنت فأنا انسان غيور على الدين بتاعي اتضح انه كل الحياه اللي فاتت كانت غلط. ادركها انت بوله الرسول وهو بيتنقل من بيت لبيت ومن مدينة لمدينه وبيصل بيسلم للسجن ابدا ادركها لما قعد مع نفسه فيه دول تلات ايام راجع نفسه فعشان كده احبائي الدرس التاني اللي نطلع بيه من بيت يهوذا هو الصلاه يبقى اول بيت في حياة معلمنا بولث الرسول بيت يهوذا تعلمنا منه دبتين الدرس الاولاني يسكن في زقاق بيضة على المستقيم استدوء في الاستقام بعد الاستقام الدرس الثاني هو يصلي اهميه الصلاة وضروريتها وتشريغ وقته كل يوم لمحذة الانسان لنفسه البيت الاولاني البيت الثاني اللي بيصر معلمنا بولث الرسول بس اللي اللي كنت بكلمك عنها دي البيت دوت ذكر في سفر اعمال 16 يقول ايه فانولد الاله بواسط فاقلنا من طرواس وتوجهنا بالاستقامة الى تامس رش وفي الغرب الى ميابوليه ومن هناك الى فليبي التي هي اول مدينه للمقاطعه المقدونيه وهي مقدونيه فأقمنا في هذه المدينة اياما وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نصر حيث جرت العادة ان تكون صلاة فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا فكانت سبتنا امرأة اسمها ليليا بائعة رجوان من مدينة سياسيرة متعدلة لله ففتح الرب قلبها لطولي الى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكتوا فألزمتنا كان بيت دفل الرسول سفر الأممال بيت لدي يحكي بيت لدي دي دي دا والدي معلمنا بولة الرسول سفحلة ترشيرية التانية بتاعها بعد ما لفت أسيا ف كان يروح كده مدينه يقول فدى سفل العمال منعه روح منعه روح منعه روح فان باش عارف يروح تين في رؤيا الليل شاهد رجل مقدوني من اليونان بيقول له اعبر الى مقدونيا واعنى فيقول له الرسول فى يبقىنا ان الله يدعونا الى مقدونيا. بولد كان تأسف حتى يخصولها عن اوروبا بحر مباحرة ايجا فبولت الرسول خد مركب من اسيا وعد بحر ايده فوصل لليونان. أول مدينة دخلها بولت الرسول في أوروبا مدينة شليف في اليونان. وأول امرأة أول انسان عموما قبل الإيمان بالمسيح في أوروبا كانت امرأة أول انسان قبل الإيمان بالمسيح في أوروبا واحدة ست مهلسي والعجيب ان الميديا دية كانت أفضل من مدينة سياسيرا مدينة سياسيرا في مدينة سياسيرا مدينة سياسيرا دي ربعت لها الثالث سفر رؤي خطوا بمنافع الكنيسة لش في سياسيرا عجيبة جدا مش حتى دي. يعني سياسيرا دي الشرق. حتى أول من قتل الإيمان في الغرب كانت ليديا اللي هي أفضلها من, من الشرق. وكأن الله اراد ان يظل الشرق هو معلم الايمان للغرب كله طبيعه الشرقيين ابويا لازم الحيزه احنا شويه شرقيين انما طبيعه الشرقيين اه يعني يريدوا للروحيات حتى لما الايمان داخل اوروبا يطلع عن طريق ابراه اصلها من الشرق اللي من, من من قياسيه ادى السوق النمو طبيعه المبادره دي بتشهر الصباره واسمعت الحريف فكانت دي شغلة بيديه فلما هاجرت من في كتير وراحت في لي فاشتغل الشراكه التجاره بتاعتها واحده ست يهوديه وراحت هناك بدأت في, في التجاره ديت وهكس وكانت كل يوم كعاده اليهود في يوم الصلاه فكانت تلمس في الشات اليهود اللي زيها ويطلعوا جنب النهر يقعدوا يصلوا فراح قوله الرسول في لي عايز تفكر يكرس المسيح فرح فين؟ ما فيش مجمع تساليبش في بتاع يهود عارف ان الستات اليهوديات بيصموا عند البحر فرخلوه وبدا يتكلم عن المسيح قلت بقى الكتاب المقدس يقول ايه ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس فبولس اتكلمها كلمه ربنا فربنا فتح ايه قلبها كده الدرس الاولاني اللي نطلع بيه من بيت فتح الرب قلبه مين اللي فتح قلبها ربنا اسال نفسك ايه اللي يفتح قلبك كل ليه قلب مفتاح فكل واحد في مفتاح يفتح لقلب الدعوه حاجه تدخل يعني لقلبه ايه المفتاح بتاعك في انسان مفتاحه يعني شهوات الجسد يفتح قلبه في انسان المفتاح بتاعه محبه في ناس المفتاح بتاعها محبه الكرامه في ناس المصاح بتاعها كلمه السلطات ياما يا واحد انا متعنا تكسرلي الكلمه شدها تسال نفسك ايه اللي يفتح قلبك ميديا اللي يفتح قلبها رسل ففتح الرب قلبه المصاح بتاعها في ايدين المسيح محدش يدخل قلبها الا المسيح اخلوا يا حبايب ان لاتكون المفاتيح بتاعت قلوبنا في ايدين عليه وسلوس سفر القضاء علشان انا اتقفى فيها سفر القضاء لانه هو اللي بنزل فيه يومين دوس سفر القضاء يقول ان يهوذا دخل مدينة غرشالين سفر يهوذا دخل مدينة غرشالين واشعل فيها النار كنت بقال لهم يهوذا يهوذة اللي جي منه المسيح الافد الخارج من سفر يهوذا. وغرشالين دي رمض للقلب مكان الهيكل مكان سكم الله فبقول لهم مين اللي يدخل المرجلين يهو مين اللي يدخل قلبي المسيح وحن كده ربنا قال يا ابني اعطيني ايه قلبك اسال نفسك هل قلبك للمسيح فعلا هل فعلا تنطبق علينا الكلمه تحب الرب الهها من كل قلبك ما ليش عكس لا المسيح يدخل ويتراص في القلب حته لسه تبنيان مفتاح قلبك فهدين مين يا ستبين انا فرا فهدين المسيح صد ابوكي لا. المسيح يضع لو دخل ابوه يدخل لكن القلب للمسيح ان احب ابا او اما من اكثر مني انا اتحبان من. لو حبيت امي ومحبت امي تعرضت مع وطاة المسيح محبت امي اللي هدلت انها بحب ربنا فان كان فأسر امي كسر الوطاة ربنا لا محبت المسيح هي الغنب بقول لك ايه اكبر اكبر اللي بيفتح قلبك سلمت قلبك في دين المسيح يشعله يقول لك دخل يهوده اشريم وايه واشعل فيها النار لو سلمت قلبك للمسيح يشعله بنار التحدي الالهي طب لو تدي صح قلبك لاي لا حاجه ثانيه بقدر المسيح هيشعله برضه بس هيشعله بنار الشهوه بنار الرغبات المدمره طب زي ما تشيئوا بقلب ال1 ازاي فعلا يحمل الساحل اللي بيدين المسيح يدخل بالألف؟ انا عن يهودا انه لما تدخل مدينه اورشليم حرمها بحد السيف التفسير الكتاب المقدس هو كلمه الله لان بيقول الرسول قال كلمه الله حيه وتعالى وعنده من كل بيت حدين يعني ايه المفتاح اللي ربنا يدخل بيه قلوب الناس في الانجيل اجي مفتاح بص تقول ايه يقولك كانت صبغي الى ما كان يقوله بولس. ليديا فتح ربنا البدا فتح حزاج انها كانت صبغي الى ما يكون يقوله بولس. فكلمة الانجيل هي المفتاح اللي ربنا يدخل ديه قلبك اسالك سؤال. ايه تاثير كلمة الانجيل عليك يعني لما تسمع الانجيل حي، اه وعظة حلو. ما استفدتش خالص طب تش ايه مدى قصص ال مش في تصور ان انا قاعد كده وتاثرت بالكلام و طلعت وانا منع. زي ما انا مالك تاثر ايه كونوا سامعين العاملين لا سامعين فقط خادعين فقط فتاثر بكلمه الانجيل مش يعني شويه انفعال مع الوعظ حل يعني مش بس مش مش الصوره المفروض المطلوب انه كلمة الإنجيل تتحول لسلوك تقادي معنى انكلمة اللي يجيب تدخل القلب الوحيد بنسمعه بعض كتير يا حفادي حيزنا تخطر هل سلوكنا بيتغير حجيه تانيك انا ما اشعر ان وحده زي مرأة ثامرية حسلنا في يوم الرب العظيم صار الثامرية تقادت مع المسيش قاعد ذات دينك التلميذ راح يقولوا شوية اكلوا ليكم اخدوا اكله بلتع بلتع بلتع قعده مع المسيح تاعك في الاكثر يعني قد ثمرت القعده دي حياتها تغيرت كان لها خمس ازواج والذي معها الان ليست زوجيه عند زيت تركت المرأة جربتها ومش تركتها وبدت لا وذهبت ادرس هلمه وانظروا انسان قال لي كل ما فعلت اللي غيرت قعده تاعك مع المسيح عشان كده احتاج بقول ادي ادي المفتاح اللي ربنا يدخل فيها الكلمة الانجيل وتأثر الانسان بالكلمة يعني تغير سلوك الانسان يقول سفر في القضاء ان ربنا وإن في حالة الشعب الاسرائيس وهليو ملاك الرب يقول لما سمع الكلمة ده شوف تأسير الكلمة لما سمعوا الكلام ربنا عيش ده, ده فدون أحدي انا يعني مش عايز أسألق في الموت يعني تمساعد لي من الموضوع يعني الواحد لما يسمع كلمة مثلا تنظر يقولك ولا كل كلمة بطلة يتكلم عنها الناس هذا وعند هذا دي انا صح كده وكأنه سمعت ش يعني الناس يحكي كل كلمة طلعت من ترى ترى كل كلمة في كل كلمة طلعت من بوقي ححفت عليه كنت لي انا هم اتخافه بحاجة تصفحت من الانسان فهي لن يبشي انا من ضغط لما ربنا يقول لي انفعلتم كل ما امرتم به، فقولوا ان انا عديد بطاريس لو عملت كل الوفاية عبد بطار الله ده انا موصلتش بطار يعني انا حالي موصلتش للبطار ده انا اقلل للبطار فقال لما يكون كلام المسيح والمسيح عالم انا لأقلين احد الكلام اللي انا قلت هو اللي الناس انت مستحق المقر كيف انت مستحق المقر فقولي حجال الانجي على متين لديها تفتحت قلبها الكلم في الإنجيل استحقال ما في الإنجيل رؤبا الكلم في الإنجيل حياة اقبله ودعه الكلمة المجروسة القادرة ان تخلص نفسك اقبل الكلمه ما تفترقش مع كلام الإنجيل وستفلسفه وصحه وغلط وينفع وما يقعش اقبل الكلمه فقودة كلمه تثمر الكلمة فيها اقبلوا بوداع الكلمة المجروسة القادرة ان تخلص نفسكم انت قدلت كلمة الإنجليزي الكلمة قادرة ما تعمل العمل فيه فالنقطة الاولى زي ما قلتك في بيك ليبيا هو انتفاح القلب في الانجيل طب النقطة الثانية في ليبيا هو قوة تأثير ليبيا وقوة شكتها الآن قدرت سكمة بولس الرسول له ايه ان كنتم قد حكمتهم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا سأل جمعتنا يعني ايه بولس كان طبعته انصم رفيته لا حدش يتقل على حد كان محاق بولس الرسول يدخل اي مدينة ما تأثيره الشراب ده حقه في الانجيل وده الحق اللي ليه في المسيح لكن بولس ايش عايز يتساكل على حد فكان بولس هو يشتغل بيهده وانهم كده انتم تعلمون ان حداش وحداش الذين معي خدمتها هتاني اليدين انا اشتغلت واكتبت بس عشان متاكلش على حد فبولس الرسول لما رحت ليه فليبيا بيقول تعالى عندنا مش عايز تتاكل عليه مش عايز تشعر ان هو ثقل على اخرين انما ليبيا متمسكه تسال ليبيا متمسكه ليا ليه قالت لك تقول بولس الرسول عندي بركه قلت يا رجل الله المسيح قال من يقبلكم يقبلني المسيح قال منطقاكم كاس كأس دا خارج لأنكم للمسيح ايش ادري فليبيا يشعر ان دخول بولس الرسول برد فاشل انحت على بولس ان يدخل عندها انزلتنا قدرت تسمع بولس فهي تراجع عن رشه دي مش قوه تاثير ليبيا في بس بولس الرسول بيقول عنها الانجيل اعتمدت هي بي واهل بيوتها لكن هي قبلت الاوهام للمسيح وتعمدها قدرت تقنع كل اهل البيت اللي يتعمدهم كمان ايه رايك شديد شوف دائره التاثير بتاعتها فيها تاثير قوي في اللي حواليها طيب هل احنا ليها التاثير دوت انا خايف يكون العكس انا خايف اكون انا افتح ولو واحد بعيد عن ربنا يعني مش قادر افتر عليه ده مش مش قادر أقصر علي هو اللي يشده شوف ليديا لما قبلت الإيمان بالمسيح خلت كل اهل بيتها يقبلوا الإيمان بالقوة في عشلة في سيكت بقصر الأعمال رجل اسمه كرميليس الرجل ده حقيقة يعني الشخصية عجيبة جدا, جدا جدا في الكتاب المقدس كان يلو الزراج الوثني وقائد لقاتل ربة الجيش. عارف أن الحال عسكرية حياة جافة، وجاء بعض العسكريين يكتبو بالقذارة. طبيعة العسكرية لخد الإنسان في معاملات خشنة. تطور كل نجس بعض الوثن دوّن. يرعى نفس الأعمال كان طقي وخائف الله مع جميع بيته. في بنيلس، رغم وجوده في الحال عسكرية ذي إلا انه كان إنسان عربي. راجل وثني ومش بس بتاع ربنا ده اصنع اهل بيته انه في بالتقوى راجل وثني ده مش اصنع اهل بيته بس ده حتى العساكر اللي شغالين معاه يبقى لوك احبائي شخصيه عجيبه في ارمينيا لما ظهرله الملاك يقول ايه نادى اثنين من خدامه وعسكريا صحيا كان هو راجل وثني كان شقي وخلى احد بيش يجونات قطية والقنود بتاع رومانين خلاهم يجونات حين هي جاينة التفسير اللي انا اتكرره بجرد فتا ما ابشي لإيمان بالمسيح سلو حسينها بالعافية لو انا بجي الكنيسة انا انا مش قدر اجيب مثلا امراضي ولا اش قدر اجيب عيالي امراضي وعيالي ضم التحييه مش اش قدر اثر عليها وده بيأثر مجل وسني وكان صقي مع كل اهل بيش إيه ماذا تأثيرنا في الآخرين يا حساس على رأي ما تقول عروس ربي اكذبني وراقبني فإيه فنجري يعني تقول له رب لو انت شكتني فانا هشكتني كيف فقدرتم من اتعلمه مثل ليديا القلب المسوح في كل مثل ينجيش الثاني قوة تأثير ليديا في اللي حوالينا عارش ليه إحنا نحن مأثرين في اللي حوالينا حيث في مثل الزارع فيه كده الكتاب المقدس خرج الزارع ليزرع زرعه خرج الزارع ليزرع ايه زرعه يعني كل واحد بيزرع زرع الزار انت بتزرع زرعك انت بتزرع زرعك لو انا زرعي زرع مقدس لو الانسان تأي خائف الله فعلا هزرع التقوى وخفر بنا في الاخرين انما لو الشكايه يعني مجرد كده من بره وعايز اقول للولد اوصل لي وستروح السيسه انت بتزرع بس مش زرع ما فيش زرع ما فيش زرع وده السر بتاثيرنا ضعيف في اللي حوالينا ان احنا بنزرع زرع مش بتاعنا لكن لو زرعت زرعتك لو فانت فعلا انسان روحان عايش في خوف الله كلمتك مؤثره انما لو انا بنبر حاجه ومن جوه حاجه وانا بقول للولد اوصل لي خالص ايه فلديا زرعت الزرعة الزرعة عشان كده افترج في اللي حواليسه النعطة الثالثة اللذيذة جدا في ليديا انها حولت لديتها لكيه جرس الرسول بعد قاعد عند ليديا شوية تضوح افتوه سجن في ليديا خرج من السجن يقول ايه فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأثر الاخوة وعزياه ثم خرجها يعني لما دخل بيت ليديا ثاني مرة لا البيت عزايا الاخوة لا المسيحيين كلهم اللي في الشب بدل يتجمعوا في في بيت ليبيا فالذيب تحكيه ليبيا زمان كانت يهودية انما لما كانت كبصان لي كانت بتاخد الستات يروحها عند النهر، ما يتجمعوا على عرضه عندي في البيت انما النهاردة بعد انقبلت الإيمان بالمشيح فالدها اتسع تحولت بيتنا لايه الكنيسة بدلت تجمع المشيحين عندها في البيت دخل المسيح قلبك فعلا يتحول قلبك لكنيسه شوف انت تفرح عندنا هتدخل تدخل الكنيسه صدقوني يا صديقي ان كان المسيح في قلبك الناس تستريح فيك تعشي في طيور السماء وتتقاوى في اغصانك لو فعلا انا ادي للمسيح مش من جد شوفت الاحباء هتشوف انسان كده حلو كنيسه صعبه عايز تتكلم معاه صحيح يعني تتفرجي انسان تحول الكنيسه فعلا فتقعد جنبه تتكلم معاه تشعر ان انت في كريمة. كلامه كلامه ربنا ترحل سويحة المسيح السكني عشان كده تحول بيت ليديا وتحول الناس ليبيا للكليسة في تضمن في الاخرين يبقى البيت الأولان يا حبائي اللي قولنا بيت يهوذا تدعمى منه الجبتين زفاف يضع المشطفين في السلوك بالاستقامة منه بالجبت الثاني هو بيصلي في الصلاة و اهميته و الدرس التاني ليش ليبيا زرع منه الدرس الاولاني ان ربنا هو اللي فتح قلبها قلبها في المسيح هو بس اللي يدخل يدخل في حته غريبه الدرس التاني قوه تاثير ليبيا اللي حواليها وازاي جماعه المسيح الدرس التالت ليبيا اللي حولت بيتها لكنيسه الدرس التالت واختملك فيه بيت فجان في ليبيا ثالث بيت دخله الرسول في السجن في الذي موجود في تفسر الأعمال الإصحاح 16 من أول الآية 23 أن حراء عادم متفرقة بس شن اختطف شاب رأس مولف الرسول خذوه من داخله ودخلوه السجن في الذي فلما دخل السجن هو ايه فوضعوا على يهما غرامات كثيرة هو وسيله وألفوه في السجن وأن صحافد السجن أن يحرسهما كان... بالضبط، وهو إذن، وهو إذ أخذ رفيه من هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبطا الرجليهما في المقصر. فاسك بولف الرسول هو رفيه وسلمه الرجليه في السجن في البيت. سك في البيت بيسك بولف الرسول أضع لهذولا وجلده وملابس رحال. وبيسك حطه في السجن الداخلي وربط رجليه والديف مقصر. وفي نص الليل بوليس مثيله هما بالمنظر الصعب دوت واقفين يطلوا يصبح البحر بال فحصلت الزلزال الهز الهزت اساسات الشقه فاتحت الابواب والسلاسل اتكسرت شاف الراجل حاطط الشبك فببص لا البوابه مفتوحه خلت النتايج هربت والبطاطا الروماني يقول لو مجر هرب حط له سجن مده فقال له في دناس مايه مايه عشان ينوّل أسر فمين شايفه بوز فانا قال له كلنا انه لا تفعل بنابت الشاشر فراجل اتخذ نور ودخل فلا فراجل المنظر دوت يقول مثل الأعمال دخل وخر لبولس وسيله وهو مرتعب اوظر يشوف تس مستجيل والسجن مستجيل ثم اخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل كي فقال امن بالرب يسوع فتخلص انت وانت بيتك وكلما وجميع من في بيتك كلمه في الرب فاخذهما في تلك الساعه من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اسمعون فلما اصعدهما الى بيتك قدم لهما نائبا وتهلل مع جميع بيتك اذ قد آمن بالله قل لك في في البدايه عامل بولس الرسول في شديدة شديده جدا طلب طلب قالوا بعد ما ادى بالايمان ابتدى يطمش الجروح بتاعه داوينه بتاع بولس ده كان في الاولاني اللي نطلع فيه من بيت سكان كانفيلد مرات كتير احبائي احنا بنجرح الاخرين سواء كان بقلطه او بدون قلطه سواء كان بحق او بدون حق انا ممكن انسانه غلطان ونقعد نعوض بكم غلطان الدرس اللي عايزين نطلع بيه من سجان فيليب ان حتى وان جرحت الاخرين حتى ولو وفخت الاخرين بحق فقبل ما يمشي طيب الايه طيب الجراحه بتاعتهم احنا سهل ان احنا نجرح الناس سهل اوش شبوني يا حبار يعني الواحد الواحد ما بيراجع نفسك في الحفة دي السودق يعني قدوم قطر يام ناس كتير يعني الواحد درحها كبه الكلام يام ناس كتير يعني كانت مطرس جي يا أو او طلب معين الواحد يعني سطحه يعني درحنا نفسك در ممكن انسان مش كده ولا كده انسان خلطان ولمسه او وكهه انه هو غلطان ودي مش غلط قبخ انتهى رأيز بكل اناس مش غلط انما الغلط انما اصيب اخرين متالمين من التوبيخ لو او من الجرح لدي فقدر نحن احنا هزين اطلعين انتكلم لدي ان احنا نضمن الزراحات الناس حتى ولو صحب حتى بتخليك في قاعده تنتبه إلا لما الصياد خاطر اللي قدامك مش يعني ربنا يجينا ان تدريب لنا كل نفس يعني نسل يعني الرسول في رساله اهل رومي في على بعضه بيخططوا لبعض وانت بتشوف يهود وادب انهم طلعوا حبوبه ال ولا واحد ليس من يقتل الصراخ ما حدش يقول الرسول ينهي الرساله وهم زعلانين فجيبوا ان الرسول في كتاب رساله ربع يقول لهم ايه يقول لهم وانا نفسي ايضا متيقن من جهتكم انكم ملحونون صلاح بعد ما وضحهم صلاح عمر بن غلطانين ما حدش ينهي الرسالة وهم زعلانين فبدا يلطف قالوا انا متأكد انتم مشهورون صلاح عركة ما جيبها طريقة اشهالها مشهورا قالوا انتم بتطقوا صلاح كده قادرون ان ينظر بعضكم بعضا انتم كنتوا قادرين تحل المشكلة اللي بينكم و بيننا فيكم ولكني باكثر كثارة كتبت اليهم ده يعني اتجرقت ان انا اتدخلت ما بينكم انتم بالصلاح اللي فيكم كنتوا تطاروا تحل الموضوع ده من غير ما انا اتكلم جراءة مني ان انا ادخل فوستيك وحل المشكلة قال لهم لكني بعمل كده ان هي ديات رسالتي كخادم لانجيل الامر شكوا الاسوب الوطير تبعقول لكم بعد ما وقفكم محدش تشير هذي سنة هم زعلانين مصيد قلب الناس درجة دا لك ناخد تدريب ايه تدريب اي اعلى ما عدها معناه اي ان كان اولاجي صبتي. الشغل احراط يشد ونرحل مع بعضنا بالنزاعيب ماشي بس ماذا؟ تدربنا انه ما تنتهيش القعدة إلا وانا مطيب قلبي جديد ما تسميش يمشي زعلان حتى لو انت وصح بحالنا تدربنا نتعلم دي دينا في تدبي زي ما درح مولس هو ليه؟ طيب الجراحات بتاع بولس التدس الثاني شعرت حبيبا تدروني كان فيه كلام كثير بس الوقت بيسرق هاخد بات ستانا الفتان في لدي وقت جيه يقول الكتاب المقدس تهلل مع جميع بيش اذ كان قد امن الله لما الراجل قبل الايمان قال عم الكتاب المقدس ايه تهلل مع جميع بيش كل السيد بقى مشاق كده بربنا فرحة مين تملي بالشتف الاعمال سجد قبول الايمان مربوط بالفرح فجح كده فجح كده شتف نزيل كمتاك اتقابل مع تلوبوس يقوله عنه كتاب المقدس فمضى في طريقه فرحا بعد هذا الإيمان بالمسيح روح البس لصفت مفرح تلوبوس في لوبوس لما راح يستغل يقول ايه فكان فرح عظيم في تلك المدينه لما قبل الإيمان بالمسيح بقى المدينه كلها فرحان تجان تلوبه لما قبل الإيمان تهلل مع جميع بيت. طب احنا احنا قابلين بالإيمان احنا متحيين احنا متحيين ليه مش متاهلين ليه مش حقيقي يعني سؤال. زندلان كان يعرفه المسيح بالفرح ليه مش الثالة لان احب مبتدنه ولا المسيحي النهاردة يعني شاف كنت ماشي مع انسان طب على اثنين مش متحيين هل ده مجري الشغل ده من غلبانين واقفين كده في حالة في الشارع يعني يقول عمري اول امري اشوفه هو امرات مخش ده وانا على في حته يعني حاجه بيك حاجه بيك المشاكل اللي عندها النشاط اللي عندنا فقط ما هي في كليسة الولى يا حبائي هو هتفكر يعني ايه, ايه, ايه ما تبسيجي كليسة هوقت الثابة محدش بيموتك الشارع هم كانوا لما ينزلوا مستدهم يتبعوه وكانوا متاهلين فالكليسة فرحانة احنا في الفرح قدش في تذنير وتكشير طب ايه السبب؟ انا في السبب ايه؟ السبب يا حبائي ان احنا يعني حفريت نفسنا في فكرنا لما تحصل درون بتحصل أمور بتحصل عطلات بتحصل مشاكل أنا بحكمها الفكري دي كده وش عشان دي كده مش ماتفل ليه دي كده فيها بطارة دي, دي كده الأمور ممشيش فانا عايز فما إيه من دايه؟ ليه؟ ما إيه في فكري إنما لو نصد بعناني المسيح ما أبعد أحسابه عن الفحص وطوره عن السفر أبعد بعنان من إنسان المتتبت فمثل كده وكده دي المسيح شايفة شيفة لأنه هو قال كده كل الأشياء تعمل معا للغير فما هي تنتظ عليها لأنك محصول في فكرة الخاص في كتب القرآن في كتب رسيب حكسين لديها ووضحنا في المعنى ده أيام ده قورت كان فيه ملك اسمه يادين الملك ده كان ساكن في عاصمة اسمها حاصور وعنده قائد جيش اسمه كفر يادين معناها فك حاصور معناها حس حاجة محصورة اللي اجري والعارض الرئيين او البعض فلما الانسان ينحطر في فهمه في الخاص في فكره الخاص يقع تحت الهدين فترة فترة معناها الخروج من مع الفرح يعني انت الواحد يفقد فرحه لما يستطيع يوزن الامور بفكره هو تبقى من ازاي؟ انا كنت معايز للمور تحت مصيره وحقه لكيبه تبقى من ازاي؟ لمورنا مشيرش إنما لو بسيط له امور بفكر المسيح صدقني انت فاكر ان ايه المسيح ده انا اقول لك ايه كل الاشياء تعمل مع المسيح ده قال لي كده ده مش خطاه انت بتفكر في خطاه لكن بتفكر المسيح مش خطاه صدقني الذي لم يشهد على نفسه بل بذل له الاذنين اجمعين فلا يهم أيضا مع كل شيء انت بتفكر وتصرخ عشان كده بتتضايق لما توصل للمشكله دهنين المسيح حتسمع مشكلتنا ايه لما تبقى عندي مشكله ما حدث المشكله كده قلت له ببص الله تعبان لا حط المسيح بينه وبين المشكله بدل ما تفكر في المشكله فكر في المسيح بدل ما تسلم فكرك للشيطان خلي فكرك فكر المسيح اما نحن فلانه فكر المسيح هو ده الايمان الايمان ان انت تفكر في فكر ربنا لما تفكر في فكر ربنا لان اللي انت بتظنه انه هو الفرد ففي نظر الله خير دينا احبائي ان احنا نعيش ممتلئين بالفرح نعيش واحنا خاضعين فكرنا لفكر المسيح ولإلهنا المجد دائما ابديا امين